ب و ك ْ ت م س ا ل ت س َ و ق ا ل ت س و ق د ِ ش ا ن َ تَنْعَمْ ت อ ن ْ ع َ م أ ر ي ب ع ة و خ م س و ن أ ر ب ع ة و خ م س و ن س ا ن ا ل ت س و ق ا ل ت س و ق د ش ن ت ن ر ي ه د ي ة و خ م س و ن أ ر أريد أن أشتري هدية، 但แพงมาก ولكن أن لا تكون غ ا ل ي ة كثيرا. ولكن أن لا تكون غاليا كثيرا. อกระเป ربما ش ن ط يد. ربما شنطة يد. คุณอยากได้สีอะไร่อสีดํารสีาน้ําสีสีตาลหรือสีขาวสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวสีดำสีน้หือวสหรือสีขลหรืหรือล كبيرة أو صغيرة. ق ش ا ี้ م كا؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ ت س م ح لي أن ر ى هذه؟ ب ي ن ี้ ت ك هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ م ن نان جلد طبيعي طبعاً من ط ب ط ب ما ك هذه ن ي ة ممتازة هذه نوعية ممتازة، وال เป ب ي َ ك ك والشنطة اليدوية سعرها فعلاً مناسب جداً. و ا ل ش ن ط اليدوية سعرها ف ع ل ا مناسب ج د ا د ش ا ن هذه تعجبني. هذه تعجبني. دي شن و ك ا سأأخذها. س أ خ ذ ه ا دي شن داي مي كا. تا ت و ن ا ن هل يمكن أن أستبدلها إذا لزم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لزم؟ داي ن ه و ن كا. بالتأكيد เราจะห่อของขวัญให้คุณน غ ل ف ه ا ك ه د ي าฮนุฮที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ هناك ا อ ص ن د و ق الدفع อัลซ